الوجه الثاني يبدأ حالا ثم ما علمته وضع يده من غلطه وخطأه إلا على أبيات يسيرة ولم يقم على ذلك الحجة ولم يقم على ذلك الحجة ولم يهتدر شرح العلة ولم يتجاوز فيما نعاه بعدها عليه الأبيات التي تتضمن بعد الاستعارة وهجيم اللفظ وقد بينت خطأه فيما انكره من الصواب في جزء مفرد إن احب القارئ أن يجعله من جملة هذا الكتاب الموازنة ووصله باجزائه فعلا ان شاء الله حاشية الموازنة صفحة خمس وصفحة ثمال وانظر الفهرست صفحة مئة وفي صفحة 105 من كتاب الفهرست ذكر ابن النظيم أن للآمدي كتابا في أخطاء أبي تمام انتهت الحاشية وكتب المرزوقي كتابه الانتصار ولدينا في كتاب مستوفى وفي شرح التبرزي هذا نقول منه نقول منه وكتب أحمد بن أبي طاهر المتوفى سنة 208 الهجرة كتابا في سرقات أبي تمام من البحتري وقد اشار إليه الآمدي في مواضع من كتابه حاشية الميازنة صفحة 47 وفي فئرست بن النبي صفحة 146 بعد أن ذكر مصنفاته ذكر ضمها كتاب سرقات النحويين من أبي تمام وماجم العذباء الجزء الأول صفحة 155 انتهت الحاشية وكتب أبو الضياء بشر بن تنون كتابا في سرقاته البهترية من أبي تمام وقد ذكره الآمدي كذلك في كتابه قال قال صاحب البهتري ولكن ليس كما ادعيتم وادعى ابو الضياء بشر ابن تميم وحشى كتابه به حاشية الموازنة صفحة 22 صفحة 23 انتهت الحاشية وقال الامدي ايضا وقد استقصى في هذا الكتاب سرقات البحتري استقصاء بالغ فيه حتى تجاوز الى ما ليس بمصروق حاشية الموازنة صفحة 129 امتهت الحاشية وكتاب اخبار ابي تمام والمختار من شعره لابي الحسن علي بن محمد العدوي السميساطي البغدادي المتوفى سنة 380 للهجرة حاشية الفهرست صفحة 154 ومعجم الاذباء الجز الثامن عشر صفحة 241 وقد ذكر وقوط ان له كتابا اخر في تفضيل ابي نواس على ابي تمام انتهت الحاشية وكذلك كتاب اخبار ابي تمام ومحاسم شعره لابي اثمان الخالدي سعيد ابن هاشم ابن وعلة العلوي الموصلي المتوفى سنة 400 للهجرة حاشية ضيل كشف الظنون انتات الحاشية وكتاب ابي عبد الله محمد بن داود ابن الجراح الذي ذكر فيه اخبار ابي تمام مع غيره من الشعراء حاشية الموازنة صفحة خمس وصفحة ثمان انتات الحاشية وكتاب اخبار ابي تمام ومحاسم شعره له الخالديان حاشية الفئرست صفحة 169 انتهت الحاشية وكتاب هبة الايام فيما يتعلق بابي تمام للشيخ يوسف البديعي الموصلي المتوفى سنة 1037 لهجرة وهو مطبوع وربما الف غير هؤلاء كتبا في نقد ابي تمام ولكنها لم تذكر وهذا القدر نفسه يرينا أن شعر هذا الشاعر كان باعثا على ظهور النقد العربي وبعثه غير أنه لم يبق لنا من هذا الكتاب إلا البديع والموازنة وأخبار أبي تمام وهبة الأيام بعض شراح أبو بكر الصلي توفي سنة ثلاثمائة وخمس وثلاثين للهجرة ويرمز اليه التبرزي بالحرف صاد والصولي اشهر من ان معرف به هنا فكثير من كتب الادب ومنها الاغاني مدين له برواياته وله تآلف كثيرة طبع منها كتاب ادب الكتاب والاوراق واخبار ابي تمام حاشية له كتاب الوزراء وكتاب الورقه وكتاب الانواع واخبار القرامطه وكتاب الغرر واخبار ابي عمرو بن العلاء وكتاب العباده واخبار ابن هيرمه واخبار السيد الحميري واخبار اسحاق بن ابراهيم وكتاب رمضان وكتاب الشامل في علم القرآن وكتاب مناقب علي بن الفرات وكتاب أخبار الحبائي أبي سعيد ابن خلكان الجزء الأول صفحة 643 بولاق والفهرست صفحة 150 انتهت الحاشية وقد جمع الصوني دواوين عدة شعر كان السابق فيها على هذا الترتيب المعروف أعني ترتيبها على الحروف حاشية جمه ديوان ابي تمام وابن الرومي وابن نواس والبهتري والعباس بن الاحنف وعلي بن الجهب وابن طباطبة وابن ابراهيم بن العباس وابن قليمة وابن شراعة انتهت الحاشية وهو اقرب الشراح الذين وصلت الينا شروحهم عهدا بابي تمام وقد كان كما ذكرنا أول من عمل شعر هذا الشاعر وألف في اخباره وقد أخذ رواية هذا الدوان عن أبي مالك عون بن محمد الكنبي الذي عاصر أبا تمام واتصل به وروى عنه حاشية لأبي مالك عون بن محمد الكنبي هذا كتاب التشبيهات المشرقية مخطوط بمكتبة تيمور بدار الكتب المصرية انتهت الحاشية واتصاله بهذا الرجل كان له اثر ملحوظ في تحقيق روايته وشرح شاره وكثيرا ما نقرأ له هذه العبارة وسألت ابا مالك ويقول في موضع من كتابه الاخبار حدثني ابو مالك عون ابن محمد الكندي كاتب حجر ابن احمد وما رأيت أعلم بشعر أبي تمام منه وكان قد قرأ على أبي تمام عشرين قصيدة من شعره وقرأتها عليه سنة 85 ومئتين حاشية الأخبار صفحة 31 وشرح الديوان المخطوط ورقة ثلاثة انتهت الحاشية وهو يرى نفسه أقدر الناس على النهوض بشعر أبي تمام وتفسيره حتى لا يقول لصاحبه الذي قدم له الديوان ولو أنصف من يقرأ هذا وأشباهه من تفسيرنا علم أن أحدا لم يستقل بمثله ولا علم حقيقة الكلام كما علمنا إلا أن يتعلمه من هذه الجهة متعلم ذكي فيبلغ فيه حاشيه الأخبار صفحة 218 وشرح الدوان المخطوط ورقة 11 انتهت الحاشية كما يقول له في موضع آخر وإنما حداني عليه وجذبني إليه علمك بأن كل متسع يدوق عنه وكل كثير يقل دونه وكل كبير يصعر عنده يريد أبا تمام فوهبت أخذ لا يستحقه ولا تقرني بالفائدة فيه لك أعزك الله لمن يشكرني عليه ويقرني بالفضل فيه ويعلم أن أحدا ما تضمن القيام بقصائد منه فضلا عن جميعه ونعوذ بالله من العجب بما نعلمه والادعاء لما لا نحسنه وإياه نسأل أم لا بما نشعر به الفكرة ونصرف إليه الهمة ونقف عليه الخاطر ثم يقول في موضع آخر وكأنه عرف أن قوما سيدعون شرحه لأنفسهم وكأني أعزك الله بأشد الناس حاجة إلى ما أؤلفه مما تقدمت فيه وأجهلهم به قد ادعاه بعد إملاء له وأجاب فيه بعد شرحه لمعانيه لا ينسب ذلك إلي ولا يعترف به لي ولست أبالي ذلك في سبيل رضاك ولا أحفل به مع بلوه مرادك وعلمك بعجز المدعين عما كلفتني وأن أحدا منهم لم يجصر على أن ينشد قصودة واحدة من شهر هذا الرجل ضامان القيامة بما فيها فضلا عن ايراد اخباره والاحتجاج لما عيب عليه والتضمن لجميع شعره والنضح عنه والذب عن حريمه والتنبيه على جيده ليعلم علوه في الشعر وتقدمه في الفهم حاشية الاخبار صفحتاء 11 و 12 امتهت الحاشية ولا شك أن أبا بكر مصري كان له الفضل لأنه أول من عمل شعر أبي تمام وألف في أخباره وروايته لهذا الدوان عن أبي مالك عون هذا تجعل للوايته قيمة وغير خاف أن أبا بكر مصري من أئمة الأدب وقد رأينا مدى اعتزازه بمنزلته وقد كان شرحه لشعر أبي تمام حلقة أولى في سلسلة طويلة من الشروح ولا شك أن كثيرين قد اعتمدوا على أقواله لكن الصوري مع هذا كله لم يخل من نقد وتجريح وكما طعن الصوري في كتابه على الذين يدعون علم الشعر لأنفسهم وهم ليسوا من أهله واتهمهم بالعجز وأظهر نفسه بمظهر العالم الذي يجب أن يقر له بالتقدم والفضل نجل أن غيره من العلماء قد حقره هو الآخر وغض منه وعاب بعض تفاسيره لشعر أبي تمام والآمدي في الموازنه والمرزوقي في كتابه لانتصار كثيرا ما نعي عليه مدعاه لنفسه وكثيرا ما سلقاه بألسنة حجاد يشير رجل آمدي فيقول وبعد فلما لا تصدق نفسك أيها المدعي وتعرفنا من أين ترأ لك الشعر أمن أجل أن عندك خزانة كتب تشتمل على عدة دواوين وأنت ربما قلت ذلك أو صحفته حاشية الموازنة صفحة 169 امتاة الحاشية وكذلك كثيرا ما نقده المرزو قل وطعن عليه والصلي متعصب لأبي تمام وكتابه الأخبار في الدفاع عنه وفي شروحه نراه دائما يحاول أن لا له من معنى وهذه العلاقة بين الشارح والشاعر لها كما نعلم أثر في توجيه شرح الشعر ونقده ولسنا الآن في صدد هذا الخلاف القوي الذي قام به الذي قام بين علماء الشعر في تفضيل أبي تمام على البحتري أو العكس ولكن الظاهر أن الصلي والآمدي كان في هذا على طرف النقيب الصلي مناصر لأبي تمام مبهد للبحتري والآمدي على خلاف ذلك وان دار تعصبه بطرق خفية وشرح السولي شرح مختصر يكاد يكون خاليا من مسائل نحو اللغة وانما يقتصر على معاني الشعر فان كان هناك خبر يتصر بالشعر ذكره مفصلة لعلمه باخبار هذا الشاعر كما قال ويكاد يكون شرحه من قسم قسمين الاول منهما مليء بالشرح والنصف الثاني من الديوان يكاد يكون خلوا من الشرح كأنما بدأ شرح الديوان ليكون القسم الذي شرحه معينا يهدي لسائر ما فيه كما يقول هذا هو الشارح الاول من شراح ابي تمام واحد الذين اعتمد عليهم الخطير التبرزي في شرح ولنذكر الآن شارحا آخرا لم يكثر التبرزي الأخذ عنه ولكنه مع ذلك يحتل مكانة أدبية رفيعة وأقواله في أبي تمام لا يزال يتأثر بها المتأدبون ذلك هو الآمدي صاحب كتاب الموازنة الآمدي توفي سنة ثلاثمائة وسبعين وهو متهم بالتعصب على ابي تمام وكتابه الموازنة قد يشهد بذلك وقد لاحظ عليه بعض المتقدمين هذه العصبية قال يقوت في معجم الادباء وله كتاب الموازنة في عشرة اجزاء وهو كتاب حسن وان كان قد عيب علي في مواضع منه ونسب إلى المير إلى البهتري فيما أورده والتعصب على أبي تمام فيما ذكر والناس فيه بعد على فرقين فرقه قالت برأيه حسب رأيهم في البحتري وغلبت حبهم لشعره وطائفة عصرفت في التقبيح لتعصبه فإنه جد واشتهد في طمس محاسن أبي تمام وتزيين مرضور البحتري ولعمري إما الأمر كذلك وحسبك أنه بلغ في كتابه إلى قول أبي تمام أصم بك الناعي وإن كان أسمع وشرع في إقامة البراهين على تزييف هذا الجوهر الثمين فطارة يقول هو مسروق وطارة يقول هو مرضول إلى غير ذلك من تعصباته لو أنصف وقال في كل واحد بقدر فضائله لكان في محاسن البهتري كفاية عن التعصب بالوضع من أبي تمام حاشية معجم الأدباء ليقوت الجزء الثامن من صفحة 87 إلى صفحة 88 دار المأمون انتهت الحاشية وعلى حين نجد الصولي يجعل صاحبه أبا تمام رأسا في هذا المذهب البديع فيقول ولو عرف هؤلاء ما أنكره الناس على الشعراء الحذاق من القدماء والمحدثين لكفر حتى يقل عندهم ما عابوه على أبي تمام إذ اعتقد الإنصاف ونظر بعينه ومنزلة عائب أبي تمام وهو رأس في الشعر مبتدئ لمذهب سلكه كل محسن بعده فلم يبلغه فيه حتى قيل مذهب الطائي وكل حاذق بعده ينسب إليه ويقف أثره منزلة حقيرة يصان عن ذكرها الذنب ويرتفع عنها الوهد وقد كان الشعراء قبل أبي تمام يبدعون في البيت والبيتين من القصيدة فيعتب بذلك لهم من أدل الإحسان فيعتب بذلك لهم من أدل الإحسان وأبو تمام أخذ نفسه وسام طبعه أن يبدع في أكثر شعره فالعمر لقد فعل وأحسن ولو قصر في قليل وما قصر لا غرق ذلك في بحور إحسانه ومن الكامل في شيء حتى لا يلوز عليه خطأ إلا ما يتوهمه من لا عقل له حاشية الأخبار صفحة 37 و38 امتهت الحاشية على حين يقول الصوني هذا نجد الآمدية يقول ردا عليه ولا هو بأول فيه يريد أبا تمام ولا سابق إليه بل سلك في ذلك سبيل مسلم واحتذا حذوة وأفرت وأصرف وزال عن النهج المعروف والسنن المألوف وعلى أن مسلما أيضا غير مبتدع لهذا المذهب ولا هو أول في ولكنه رأى هذه الأنواع التي وقع عليها اسم البديع وهو الاستعارة والطباق والتجنيس منفورة متفرقة في اشعار المتقدمين فقصدها واكثر منها حاشية الموازنة صفحة ست امتهت الحاشية وقد كان الامدي تلميذا لابي موسى الحامض الذي كان يكره الصولي ويكثر من التشنيع عليه وربما كان لهذه التلمذة أثر فيما كان بين هذين الرجلين الصولي والآمدي من عداوة حتى لكأنما اتخذ من أبي تنمام ميدانا للجدال والمخاصمة يقول الصولي لصاحبه في مقدمة كتابه الأخبار وأنت أعزك الله تشهد لي من بين الناس أن أبا موسى الحامد كان يثلبني عندك وتنها ويكثر من عيبي والطعن على سائر ما أمليته وأنه لا فائدة في شيء منه فلما توفي وحملت كتبه إليك وجدت أكثر ما أمليته من كتاب الشامل في علم القرآن وكتاب الشبان والنوادر وما مر من شار أبي نواس قد كتبه كله بخطه واتخذه غصولا ينفق منه تفاريق على من كان يقصده ويطلب فائدته فأكبرت ذلك ذلك وكثر منه عجبك حاشية الأخبار صفحة عشر وحد عشرة انتهت الحاشية ومهما يكن الرأي في موقف الآمدي من أبي تمام وموقفه من أبي بكل الصولي فإن الذي لا شك فيه هو أن العلاقة بين الشارح أو الناقد وبين شارح آخر أو ناقد وبينهما معا وبين الشاعر لها أثر في توجيه معاني الشاعر والحكم على الشاعر بل لها اثر في رواية شعره وقد رأينا بعض اصدقاء ابي تمام يغيرون رواية بعض شعره ليقوموه له حسب رأيهم كما رأينا بعض المتعصبين عليه يغير من الرواية قصد النكاية به والتشنيع عليه ومن هؤلاء الامدي نفسه ولعل بعض ما ذكرناه في الهوامش يغنينا عن الأنثلة والآن دي رجل جدلي كثيرا ما يقيس الشارة على أقيسة من المنطق حتى يذهب لدرجة التعصف وأحيانا مراه يدعي الرجوع إلى النسخ القديمة لديوان أبي تنام كنسخة ابي سعيد السكري وغيره ويقول ان هذه النسخ القديمة التي يرجع اليها لم تقع في يد الصولي واضرابه حاشية انظر الموازنة صفحة تسع و واربع وتسعين ومائة انتهت الحاشية ولكن رجلا كابن المستوفى يذهب الى ان هذا محظ اختلاق من الامدي وانه يغير رواية الشعر عمدا ليحدث صغرة في شعر ابي تمام والننظر الان الى المرزقي صاحب كتاب الانتصار واحد الذين اعتمد عليهم التبرزي في شرحه مشيرا اليه بالحرف قاف المرزقي المرزقي يوفي سنة 421 للهجرة قال ياقوت قال الصاحب ابن عباد فاز بالعلم من قصبهان ثلاثة حائك وحلاج واسكاف فالحائك هو المرزوقي والحلاج ابو منصور ابن باشدة والاسكاف ابو عبد الله الخطيب صاحب التصانيف في اللغة حاشية المعجم الجزء الخامس خمس دار المأمون انتات الحاشية والمرزقي صاحب شروح كثيرة شرح الحماسة والمفضليات وأشعاره ذيل والفصيح لثعلب وله كتاب الأزمنة والأمكنة المطبوعة وليس لدينا مخطوطه من كتابه الانتصار وربما ضاع هذا الكتاب في ما من تراثنا الادبي القديم لكن لدينا نقول كثيرة منه تعطينا صورة عنه نقول اوردها ابن المستوفى في كتابه النظام في شرح في شرح شعر المتنبي وابي تمام وقد اثبتنا في هوامشنا كثيرا منها اما ما نقله التبرزي عنه فليس كما جاء في مقدمته من انه مقلة من كتاب الانتصار لان معظم ما ذكره التبرزي في كتابه عنه اخذه من كتاب المرزوقي المشكل من ابياته المفردة وسنتحدث عن هذا الكتاب فيما سنتحدث عنه من شروحه وإنما يهمنا من المرزوقي في هذه العجالة لون شرحه والصفة الغالبة عليه كما لاحظنا محاولته الدائبه ليستقل برأيه في رواية الشعر وفي شرحه لذلك كثيرا ما نراه بخالف شراح أبي تمام المتقدمون وخاصة أبا بكر الصوري وكثيرا ما عرض به هو الآخر ونعى عليه بعض تفاسيره وله عليه مآخل كثيرة فحين يقول المرزوقي وذكر هذا الإنسان نعلم أنه إنما يريد الصلي والمرزوقي موفق في أغلب شرحه إلا أنه هو الآخر يسرف فيظهر في أقواله العنت احيانا الخطأ وشرحه يمتاز باسلوب قوي رصين ولعله اكثر شراح ابي تمام عناية باسلوبه وهو متعصب لابي تمام كما يظهر من كتابه الانتصار وحين تشتبه الرواية نرى المرزوقية لا يعمد الى النسخ القديمة ولكن نراه يقيم الحجة على روايته من مذهب الشاعر نفسه أو طريقته في أبائه وأحيانا نراه يقوم الرواية قياسا على معاني الشعر ومذاهب الشعراء والرمض الآن إلى رجل آخر لم يذكره التبرزي في مقدمته ولكنه ذكره في آخر كتابه ضمن من أخذ عنهم ونعنو به الامام الخارزنجي الخارزنجي توفي سنة 348 لهجرة وقد رمز اليه التبرزي بالحرف خ وربما لاحظ القارئ كثرة ترداد اسم الخارنزجي الخارنزجي في هوامشنا وانما نقلنا اقواله التي اثبتناها من كتاب ابن المستوفى واهميته انه يعتبر من شراح ابي تمام المتقدم وهو فوق ذلك عالم فاضل مشهود له بالعلم والدراية ترجم له صاحب البرية فقال احمد ابن محمد البستي يعرف بالخار زنجي قال ابن السمعني امام اهل الادب بخراسان بلا مدافع يشهد له ابو عمر الزاهد ومشايخ الطرق بالتقدم ودخل بغداد فعجب اهلها من تقدمه في معرفة اللغة سمع الحديث من ابو عبد الله البو شنجي وعنه اخذ ابو عبد الله الحاكم وصنف كتاب تكملة العين وشرح ابيات ادب الكاتب وله كتاب التفضلة حاشيه برية لعاه صفحة 170 امتات الحاشية وليس للخار زندي لون خاص يميزه كثيرا وان كانت اللغة غالبة عليه وحين كنا نراه يتفرد بشرح او رواية كنا نثبت كلامه في هوامشنا كانته وتقدمه اولا ولما اخذنا انفسنا به من جعل هوامشنا مكملة لمثل الكتاب احيانا او مبينة لوجه مخالف من الرواية والشرح احيانا اخرى ابو العلاء المعري توفي سنة اربعمائة وتسع واربعين للهجرة وهو أستاذ الخطيب التبريزي ويرمز إليه الخطيب بالحرف عين وهو أكثر الرموز ذكرا في هذا الديوان حتى يكاد يطالعنا في كل صفحة ونسأل ما لون أسلوب أبي العلاء في شرحه على أبي تمام الظاهرة الغالبة التي لا تحتاج في تجليتها الى كبير عناه والتي تسترعي انتباه كل من نظر في هذا الشرح هي اللغة نعم فلقد صبغت اقوال ابي العلاء في ابي تمام بصبغة لغوية قوية حتى لينسى المعري في كثير من الاحيان تفسير البيت وتلخيص معناه لما هو مأخوذ به من اللغة والصفة الثانية التي يمكن ان يتسم بها شرحه كثرة رواياته فابو العلا أكثر الشراح ذكرا لرواية أخرى وأكثرهم كذلك احتيالا على وجه آخر في تخريج المعنى حتى لكأن ما كان قصده من هذا الشرح اظهار قدرته اللغوية في تجويز ما لم يستطع غيره تجويزه وكثيرا ما رأيناه يفعل ذلك بعد أن يذكر رواية الشاعر الصحيحة المعروف يقول بعدها فإن رويت كذا فالمعنى كذا وإن رويت كذا فالمعنى كذا وكان لابو العلاء لا شك منبوحة عن هذا الاتجاه لولا انه جعل من اللغة مظهرا لفلسفته وابو العلاء يميل الى ابي تمام كثيرا فلما لم يصح عنده على السماع فهو يصح على القياس وما لم يصح على القياس نره يقول فيه ولا يجوز هذا على الطائي ولا بد ان يكون سمعها في شعر قديم لانه كان متبحرا في الرواية وهكذا لا يخطوه في شيء فاما كتابه ذكرى حبيب فليس الا ابيات اختارها من شعر ابي تمام وفسرها على طريقته حاشيه معجم الادباء او الثالث صفحة 156 دار المأمون انتهت الحاشية وكتابه عبث الوليد كان سبب انشائه فيما يقال ان بعض ارواساء فذ اليه نسخة من شعر البحتري ليقابل له بها فاثبت ما جرى من الغلط فيها ولقد كان في معاني ابي تمام مراض خصب لفلسفة ابي العلام ولو انه خاض في معاني الشعر كما خاض في اللغة اذا لغفرنا في هذا الشرح باقوال كانت جديرة بنقل شروحنا الادبية من طابعها اللغوي المألوف الى المعاني العقلية البحتة والى هذا الافق الذي يظهرنا على روح الشاعر وفلسفته ولم تخلو أقوال أبي العلاء من مآخذة أخذها عليه غيره وهوامشنا فيها أمثلة على ذلك التبريزي توفي سنة خمسناه واثنة عشرة للهجرة وهو صاحب هذا الشرح وصاحب شروح تثورة فقد شرح الحماسة والمفضليات وسقط الزند والسمة التي يصح أن تتسم بها شروحه هي النقل من غيره فطريقته أن يذكر البيت ويذكر ما قال فيه بعض المتقدمين ثم يكمل الشرح من عنده أحيانا أو يقتصر على ما قال غيره أحيانا أخرى وشرحه على سقط الزند إنما نقله عن أستاذه أبي العلاب ومع ذلك فقد وقع فيه تقصير اذ اهمل الخطيب اكثر المشكلات كما يقول صاحب التنور فجاء الشرح لمعا من موادع شتى لم يشف به الغليل وكذلك شرحه على الحماسة المطبور اذا قابلناه على شرح المرزوقي المخطوط حاشية من صورة بمكتبة جامعة القاهرة انتهت الحاشية نرى الشرحين متشابهين بأكثر ألفاظهما في كثير من المواضع وقد يكون التبرزي نقل من كلام المرزوقي كثيرا من مادة شرحه مع رمزه إلى مصدره ثم سقط ذلك الرمز من النسخة وقد يكون تصرف في النقل عنه من غير رمز إليه فأما في شرحه هذا على أبي تمام فقد اعتمد على من ذكرهم في مقدمته فأتى بأقوالهم لكننا نلاحظ أن أقواله في بعض المواضع التي لم يعين فيها تتضمن من أقوال هؤلاء أشياء ربما كانت بأكثر رفضها وموظم معناها دون أن يشير إلى ذلك وفي بعض هوامشنا امثلة على ذلك وقد ذكر التبرزي في اخر شرحه هذا من اعتمد عليهم فقال هذا اخر شعر ابي تمام حبيب ابن عوس الطائم وجمع ما اتفق اثباته من التفاسير والاعراب مما ذكره ابي العلاء احمد بن سليمان التنوخي المعري في كتابه الموسوم لقرا حديد ومنما ذكره ابو علي احمد ابن محمد بن الحسن المرزوقي في تفاسيره وفي كتابه الموسوم الانتصار من ظلمة ابي تمام في الرد على من رد على ابي تمام وعاده في مواضيع من شعر ومما ذكره ابو عبد الله محمد ابن عبد الله الخطوب صاحب كتاب مبادئ اللغة ومن كلام الصولي وغيره وعلامة ابو العلاء عين في بعض الموادع وعلامة المرزوقي قاف وعلامة الخطوب الشيخ اتباعا للنسخة المقرؤة عليه فان فيما كتبته سهو اي تحريف وظهر فيه وجه الصواب اصلح لان القليل الى جنب الكثير معفو عنه والكتب القديمة عن الامة الذين يقتدى بهم قل ما تخلوا من ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله اجمعين وللخطيب شرح مختصر على ديوان أبي تمام نقل فيه كثيرا من شرح الصولي حتى أوقع النساخ في خطأ إذ مختصره هذا شرح الصولي فنقل مقدمة الصولي إليه قال صاحب كشف الظنون وللخطيب التبرزي مختصر على أبي تمام أوله الحمد لله الذي جعل معرفة العارفين التقصير عن شكره الى اخره حاشية كشف الظنون الجزء الاول نهر 771 طبع الاستانة سنة 1941 انتهت الحاشية وهي نفس مقدمة الصولي التي يذكر فيها انه وفى بما وعدت الني ذهبه من عمل اخبار ابي تمام ثم يقول الصلي بعد ذلك فيها وبقي شعره الذي سألتني عمله الى اخره ومهما يكون الرأي في الخطيب التبرزي فانه بهذا الشرح قد قدم للمتأدبين عملا جليلا خالدا اذ جمع شعر أبي تمام من أوله إلى آخره ثم نظر في شروح شراحه ثم اختار من هذه الشروح وضمنها كتابه ناسبا كل قول لقائله غالبا فجاء شرحه حاولا لآرائها إلى الشراح جميعا ولا شك أن الاختيار والتضمين عمل شاق في نفسه فضلا عن جهده هو في شرحه الكثير من شعر هذا الشاعر وقد قرأ هذا الديوان كما قال في مقدمته على الشيخ أبي القاسم الفضل ابن محمد ابن القصباني الذي قرأه على عبد الكريم السكري عن الآمدي عن السجستاني عن أبي سعيد السكري عن أبي تمام فروايته إذن تنتهي إلى أبي سعيد السكري عن أبي تمام وهذه أسانيد كلها موثوق به ولا يتسع المقام في هذه المقدمة لذكر أكثر من هذا الذي ذكرنا وإنما أردنا أن نأتي بطرف من ذكر هؤلاء الشراح الذين تضمنهم شرح التبرزي هذا على ما نظمهم عليه في شروحهم لأبي تمام وبقي أن نذكر شيئا عن تحقيق هذا الدوان وعن النسخ التي اعتمدنا عليها في ذلك انتهى الشريط الأول البقية على الشريط الثاني